نعم. قال الفصل السادس الحكم على أهل القبلة ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة يصلى وراه وعليه ويحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر ومن ظاهر الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي ونرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه ونخاف عن المسيء ولا نقنطه وإنما الأعمال بالخواتيم وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة وهو من اهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة بما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة بسبق السعادة أو الشطاوة ومن مات من أطفال الممين في, في الجنة بالإجماع وفي من مات من أطفال المشركين نزاع عند أهل الاتباع نعم هذا الفصل السادس الحكم على أهل قبلة أول مرة ذهب ما المراد أهل قبلة المراد بأهل القبلة كل من التزم بالإسلام في الظاهر واتجه الى القبلة في الصلاة والدعاء والذبح والدقيقون النبي صلى صلاةنا استقبل قبلتنا وأكل لبيحتنا فهو مسلم له مالنا والله هذا يسمون القبلة من هم القبلة كل من التزم بالإسلام في الظاهر واتجه الى القبلة في الصلاة والذبح والدعاء سماه القبلة تمييزا لهم عن ايش عن المشركين نعين المشركين ما ذا القبلة ما يصلون ولا يسلموا المشركون ليسوا من القبلة ومن هنا هذه القبلة المسلمون ليس هموا هذه القبلة لماذا يسمون هذه القبلة لأنهم التجممون القبلة في الصلاة والذبح والدعاء يلتزمون بالصلاة يصلون ويتجمون القبلة يدعون التجمم القبلة يذبحون التجمم القبلة حالها حلها ما حكمهم <تصفيق> الأصل أنه يحكم عليه بالاسلام اذا كان ملتزما لاحكام الاسلام والله ولو فعل نقلا من عقائد الاسلام تحكم عليه بالاسلام تحكم عليه باناه مسلم وله قال ومن صلى الى القبلة فهو من اهل الله يصلى وراءه عليه ويحكم له بالاسلام في الظاهر والله يتولى السرائر من صلى الى القبلة فهو من اهل الملة فليس يحكم عليه بالاسلام اذا صلى صلى وراءه وإذا مات صلى عليه ونحكم بأنه مسلم في الظاهر أما السرائر فالله تعالى ما الذي على ان إن كان مكذب في الباطل فهو منافر بدك الأسبوع من و وإن كان باطل هو مصدر كما في ظاهره هذا مسلم في الباطل وفي الظاهر واضح هذا هذا معقول ومن صلى للقبل هو من أهل بالله يصلى وراءه وعليه ويحكم له بالإسلام في الظاهر والله تعالى السرائل ومن ظاهره الإسلام فاختيار حاله أو التوقف في اسلامه بدعه من شخص ظاهر الاسلام واظهر الاسلام حالي. اختبار حاله اختبار حاله او التوبه تماما يعني شخص ظاهر الاسلام ملتزم في الاسلام ثم انت تقول تعال مش عقيلك لك علمني أنت تدعو. تدعو الله ولا تدعو غير الله اختبار هذا البدعه او كذلك تقول انا والله توقف في اسلام والشخص ما زال عنه ومسلم لا غير مسب. لا هذا بدعه الأصل أنه يعامل بالظاهر، ما دام أنه ملتزم في السالفة الظاهر ويصلي نحكم عليه بالسالفة، ولا نسأله، ولا توقف، لا نختبره، ولا نتوقف قال وقف، إنما عمل بالخواتيم. نعم عمل الخاتيم، كتب الله له بالسعادة فهو دليل على أحسن الخاتيم، ومن كتب له بالضالك فهو دليل على إيش؟ على ما في قلبه من شعب الدفاع قال وليه كل من لم تبلغ الدعوة لأنه لم تقوم عليه الحجة وهم من أهل الفترة التي يمتحنون في الآخرة ما يكشف علم الله فيهم في السبق السالة والسهول كل من, من تبلغ الدعوة ما قامت هاي من وهما الفترة هالفترة الذين الذين عاشوا بعد بعثة عيسى وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تبلغون دعوة ما حكمهم يسمون أهل فترة هذا يسمون أهل فترة وأهل فترة يسمون أهل فترة ما حكمهم ثلث أول النصوص قبل على على عيش العقصة وقسم أول من أخبر النبي أنه في النار هذا جعلنا أن الدعاء في الغث مثل والد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار لما سأل رجل عن ولي قال أنا أبي قال, دعاه قال أبي في النار فلما الرجل دعا قصع قال عند أبي وابكى في النار هذا يعني طابت هذه الحجة وقسم طلب دين إبراهيم ولم يقعوا في الشرك كزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد إيش بقى؟ زيد بن عمرو بن نفيل هو ايش هذا البشرة والده عبر من نفيل طلب دين إبراهيم وكذلك قصب السعيد الأيعادي وجماعة طلبوا دون إبراهيم، هم في هذا ولم يعبدوا الأصنام، ولم يشربوا خمر، ولم يحضروا الحفلة، هؤلاء موحدو، والصوم ساعد هؤلاء جماعة. ومن الذين قالوا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها قامت عليهم حجة ابن جدعان، كان له جفنة يطعم الحجيج، جفنة ضخمه حتى أن ما يحملها الجماعة يطعم الحجيج مجاناً. فقيل رضي الله عنه جدعان له جفن يطعونه. هل ينفعه؟ يوم القيامة قال لا. إنه لم يقل يوما رضي الله عنه خطيئة يوم الدين. يعني ما عمل ما عمل بالباطن. هذا حكم عليه. هذا على الدواء بلغت فيه ناس مسكت عنهم. ماذا نعمل؟ مسكت عنه. هؤلاء مثل والدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم وسالته وسألته أن أزورها فعلني. فزارها وبكى وابكى من حوله فوالدنا يسكت عنه من الفترة هذه الفترة ماذا يحكم عليهم في اقوال كذا ذكر الحافظ الحجر في ثمانية اقوال والاصح على صحها أنهم يمتحنون الواقع وكذا يقطع المستفيد إذا البحث على فصل الثالث الحكم على أهل قبلا القبلة. أهل القبلة هم من التزب الإسلامي في الظاهر وصلى واتجه الى في الصلاة والذبح هذا يحكم عليه بانه ايش مسلم في الظاهر واما السرائر كلها الى الله عز وجل ولا يختبر فقال تعال افلا مش عقيدك بدعه او يقول اي شخص يقول لا والله توقف هل هذا مسلم ولا هو مسلم يحكم عليه بضاعه هل نقول انه في الجنه او في النار ما عند الجنه ولا النار الا بدليل شرعي إلا إيش؟ إلا بدليل شرعي. لكن نحكم عليهم على المؤمنين في الجنة بالعموم. وكل مؤمن في الجنة وكله كافر في النار. لكن فلان ابن فلان تحكمه الجنة ولا؟ لكن أرجو المحسد إذا رات مستمر على طول لا أرجو له الخير في الجنة. وإذا رات الشخص منحرف يعمل معاصي خفه عليه النار. ولا عجز بأن هذا الأول في الجنة والثالث في النار. لكن على العموم ما في ما كل مؤمن في الجنة وكله كافر في النار. هذا معقولة اهل السنة لا ينزلون أحدا من قبل جنة ولا عارف ولا يحكم بالجنة إلا حكم بالجنة للأمبياء ومن شهدت لهم نصوص الحسن والحسين والعثمان والبشير بالجنة والله بعضهم من شهد له أربعة أو من الخير من شهد له ثان أو كبع أبو سار كان يشهد لأحمد بالجنة. ويستدلهم بحديث ان النبي كان جالسا فمر بجنازه فاثنوا عليه خيرا فقال وجبت ثم مر بجنازه اخرى فاثنوا عليه شر فقال وجبت قالوا وصل ما وجبت قال اهذا اثنيت عليه خيرا وجبته الجنة وهذا أثنيتهم لعليه شر وجبته النار انتم شهداء الله في الأرض قال هذا الثري على ان المسلمون المؤمنين يتزكى شخص وشهدوا له في له الجنه لكن الصوب القول الأول الملاشة الانبياء إلا الأنبياء ومشهدتها النصوص يعني بعيني لكن يشهد بالعموم كله مؤمن في جنة كله كافر في الدار من لم تبدو في الدعوة ما قامت هذه الحجة وهم من الفترة وهذه الفترة كما سبب بعضهم برد في النصوص بانه في النار هذا يحمل على وقبض الإداء وبعضهم طلب دين إبراهيم وبعضهم اسكتوا عنه وهم الفترات ويلحق ممن لم تكونوا هؤلاء جاء حديث احاديث لا شاء الله يا جماعه الى انهم يمتحنون جاء في حديث رسول الله بن سليم وغيرها ان من مات فلم تكونوا منهم الاصم الذي ما سمع ومنهم من لم تكونوا الغداره القيامه ويخرج لهم عنق من الارض ويريوها فمن وردها كان فيه بردا وسلاما المؤ... الاطفال فالمؤمن الكفار اين هم أطفال المؤمن في الجنة بالاتفاق، أطفال الكفار في خلاف. ثمان تقوان يا العلم مشهورة ذكر الحافظ الحجر وذكره المقيم طريق الهجرة ثمان تقوان وقاؤ منهم قال هل من يكون خذب له الجنة. وارجح قال قول أول أنهم تحررون واقفيا، والقول الثاني أنهم في الجنة وهذا هو الصواب أنهم في الجنة ويكون أطفال المشركين لهم حكم في الدنيا والحكم الاخره في الدنيا تبع لأبائهم لو قتلوا قتلوا معهم وفي في الجنة مثلا دون أقول الدليل الحديث الطويل قصة إبراهيم لما في الرؤيا رأى إبراهيم وحاوله ولدان الناس وذلك الناس عال واضح أقرأ الحكم على القبلة قال الحكم على أهل القبلة ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة يصلى وراءه وعليه لا. ويحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتونى السرائر لا. ومن ظاهر الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في إسلام بدعة ولا ننزل واحدا من أي القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي كالحسن الحسين سيد أسلام بجنة والعسر مسلم بجنة وكذلك من شد له بالنار كابي لهب وبي جهل نشد بالنار ومن عداهم نشد له بالعموم نشد لكل مؤمن وجنبه بالعموم ونشد لكل كامل النار بالعم اما فلان وفلان تشابه نه جنى معشذ الذي فلان وتشابه النار معشذ الذي عرف انه مات على الشرك وانه وقعت هذه الحجه نعم قال ونرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه ونخاف على المسيء المسيء ولا نقنطه نعم يرجى المحسن ويخاف على المسيء ولا يجب لهذا بالجنة ولا لهذا بالنار. قال وإنما الأعمال بالخواتيم وكل من لم تبلغ الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة وهو من اهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة بما يكشف علم الله بسبق السعادة أو الشقاوة ومن مات من أطفال المؤمنين في الجنه بالإجماع وفي مما من, من أطفال المشركين نزاع عند أهل اتباع بس في أقوى إنه في النار. من قال الفصل السابع أبواب الإيمان وأقسام التوحيد. الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته وبربوبيته وبأسماء الحسنى وصفاته العلا وبألوهيته جل وعلا والتوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد أحد في ذاته وأسمائه فلا سمي له متفرد بصفاته فلا مثل له متفرد بأفعاله فلا نظير له متفرد باستحقاق العبادة وَحْدَهُ فلا شريك له ومن ثم طاعته وعبادته بما أمر واجتناب ما لها عنه وزجر نعم هذا الباب في أبواب الإيمان وعقصة التوحيد الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أشياء الأول الإيمان بوجود الله ثانيا الإيمان بربوبيته وأنه الرب غير المربوء وأنه الخالق غير مخلوق وأنه مالك غير مملوك وأنه مدبر غير مدبر الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته الرابع الإيمان بألوهيته وأنه مستحق الإبادة ذو هذا هو إيش هذا هو الإيمان وهذا هو موحد. يؤمن بالضعات المشيئة الإيمان بوجود الله وأن الله موجود فوق العرش ثاني الإيمان بروبيته وأنه الرب والخالق والملك ثالث الإيمان بأسمائه وصفاته رابع الإيمان بألوهيته واستحقق العباده والتوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد توحيد هو إفراد الله تعالى التوحيد بمعناه العام إفراد الله بالروية وإفراده بالأسماء والصفات وإفراده بالروية وذا المعنى وأما توحيد العبادة فهو إفراد الله بالتوحيد التوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد أحد في ذاته وأسمائه وأفعاله وأنه مستم쿵 مستحق للعبادة وحده هذا التوحيد اتقان الله تعالى. واحد احد في ذاته ليس له مثيل في ذاته واحد احد في اسماءه ليس له مثيل في اسماءه فلا سمي له متفرد بالصفات فلا مثل له لا يشبه احد في صفاته متفرد بالافعاله فلا نظر له متفرد باستحق العباده فلا شيء له اذا هذا التوحيد ان تعتقد ان الله واحد أحد منفرد في ذاته واحد أحد منفرد بالصفات، واحد أحد منفرد في واحد أحد منفرد في أفعاله واحد أحد منفرد في استقاقه العبادة له هو أحد فلشك فلا فلش فلش فلش له وإذا اعتقدت أنه مستحق لباده تطيعه وتعبده بما أمر وتتسلم معه نهى وزجق نعم بسم الله عليكم. قال جماع الإيمان والتوحيد أن يفرد العبد ربه باعتقادات تقوم بقلبه وأقوال تجري على لسانه وافعال تحصل بجوارحه نعم جماع الإيمان التوحيد أن يفرد العبد ربه باعتقاد يقوم بقلبه لأن يعتقد أن الله موجود وأن الله هو الرب وأن الله له الأسفى الحسنى وأن الله له السلطة وان وأن الله هو مسطين وأقوال تجري على لسانه يتكلم ويصف الله بأسمعه وصفاته وأفعال تجري على جوارحه تحصل على بأن يوحد الله بأفعاله في الصلاة والصيام والزهد وحده نعم صنعي. قال ولما كانت حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر والانقياد والتنفيذ للأمر فقد ناسب ابتناءه فقد ناسب اجتناءه على ركنين أن ينقسم إلى قسمين قسم يتعلق بتصديق الأخبار والمعرفة والإثبات وآخر يتعلق باللقياد بالطاعات ولما وقع الخلل في إفراده تعالى لما كان الحقيق الإيمان والتوحيد تكمن في أمرين حقيق التصديق الإيمان تكمن أول تصديق الخبر والثاني تنفيذ الأرض التصديق والتنفيذ التصديق للاخبار والتثبيت الاوامر الخبر وصدقه خبر عن الله واسمائه وصفاته والاخبار عن الامم السابقه والاخبار عما يكون في اخر الزمان والاخبار عما يكون يوم القيامه صدق الخبر ويلفل الامر يجتنب الاوامر يفعل الاوامر تكون النهايه اقيموا الصلاه ينفذ الامر لا تقربوا الزنا يبتلئ هذا ها حق الايمان دائر يش... بين التصديق, التصديق للخبر والتثبيت للامر قال فقد ناسوا السنة على ركنا أيين قسم قسم يتعلق بالأخبار والمعرفة والإثبات وقسم يتعلق بالانقياد والطحال نعم ولما وقع ولما وقع ان في فردي تعالى بصفات ربوبية ومشى الحاد في أسمائه وصفاته العلنية وظهر الشرق والابتداع في عبادة الله تعالى اعتنى السلف بالرد على بالرد في كل جانب وبيان وجه الحق في كل باب واقتضى الاستقاء للنصوص وحسن الترتيب والتصنيف أي يبواب ب والتوحيد بابان على الإجمال التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطنبي وثلاثة على التفصيل توحيد في الربوبية والألوية والأسماء والصفات. وهي في الحقيقة متلاحمة وفي قلب الموحد تقع مجتمعة وغير متزايلة وكما أنه ليس في هذا التصنيف توقيف فإنه ليس في الإيمان والتوحيد تعديد والعجرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني يعني يقول لما وقع الخالف في إفراد الإتالي بسرعة ربوبية ونشأ للحاق في أسماع الوسفة العلية وظهر الشرك الإفزاع في إفراد الإتالي اعتهد السلب بالرد في كل جانب الحق في كل باب يعني وقع الحاد في صفات الله تعالى فانكر بعض الناس أفعال الله وهم ملاحدة أنكروا صفات الله وهؤلاء تجاوزوا كفر كفار قريش انكروا بيت الله انكروا إن الله هو الرب والخالق قالوا هناك مدبر مع الله نشأ ولما نشأ الحد في أسماء الله وصفاته كذلك الحد في أسماء الله وصفاته فوصفوا الله وصف المخلوق بسرعة الخالق وهر الشرك تعبدنا، في دين الله ولهذا يقول اتنسل السلف بالرد في كل جانب ومن في كل باب واقتضى استقراء النصوص وحسن الترتيب والتصيب أن يبوب في الإيمان والتوحيد بابا على الإجمال التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصطي الطلبي، يعني قصبوا التوحيد للقسمين التوحيد العلمي الخبري واده ثل التوحيد الربوبيه هذا اساس الصفات والتوحيد القصدي الطلبي هو توحيد ايش توحيد عبادته هذا شيخ الاسلام ابن طيب قصوا التثويب التوحيد القصدي الطلبي هذا توحيد العلم الخبري يشورت التوحيد الربوبيه هذا اساس الصفات والتوحيد القصدي الطلبي هل تغلب عبادته ولما جاء شيخ عبد الرحمن رحمه الله وقبل ثلاث لما ثار جدل و في أسماء الله وصفاته فصل أسماء وصفات عن ربوبية فصل قسمين توحيد الربوبية وتوحيد الرب أفعالا توحيد الاسماء والصفات توحيد الله باسماء وصفاته وتوحيد بأفعاله في هذا العبد هذا توحيد في ما الدليل على هذا التقسيم هذا الدليل الاستقراء استقراء نصوص استقراء نصوص يعني الناس استقروا واخذوا من النصوص فقسموا التوحيد هذا القسم وقال ما في دليل على التقسيم الا الاستقرار كذلك ليس في الايمان والتوحيد تعديد لو ليس في تقسيم توقيف كذلك على الايمان والتوحيد ما فيه, ما فيه يعني تقسيمه وتعداده انما هو بيش بحسب الاستقرار والعبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ يعني ان قسمت تقسيم قسمين وقسمت ثلاثه هذا معنى واحد قصة التوحيد الخبرية والقصة هذا العبره بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والبالي. قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل الثامن أدلة الإيمان بوجوده تعالى الله تعالى أزلي فلم يسبقه عدم أبدي فلا يلحقه فناء. فوجوده تعالى ذاتي والأدلة على ذلك لا يحصرها عد ولا يحيط بها حد تبدأ من أصغر ذرة ولا تنتهي عند أكبر مجرة وهي أنواع منوعة منها الفطرة المستقيمة إذ العلم بالله أول الأوليات وأظهر المسلمات وأرسف الضريات. والإيمان في أصله فطري وهبي ضروري قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وتفاصيله تتوقف على العلم بالوحي ويزداد بالعمل والتفكر والرسل إنما ينبئه العباد إلى ما هو مركوز في فطرهم ويذكرونهم بما أخلت عليه مواثيقهم قال على ويدعونهم إلى موجبها تفصيلا وتكميلا ومنها دلالة العقل الصريحة فبدا هذا العقل تقني أن يستحن ويستحيل أن يوجد الشيء نفسه كما يستحيل أن يوجد شيء بلا موجد كما يقرر كما, يقرر كما يقرر أن العدم لا يخلق شيئا وان فاقد الشيء لا يعطيه قال تعالى أم خييقوا بغير شيء أم هم الخالقون والعقل يقضي بأن لكل مخلوق خالقا وكما ان الصنعه تدل على صفه صانعها فان صنعه الكون المحكمه تدل الكون المحكمة تدل على صفات باريها ومبدعها ومنها اجماع الأمم ومع اختلاف الخلق بالاعتقادات لم ينقل عن أحد الإثبات شريك لله تعالى في خلق المخلوقات وممافئ له في جميع الصفات فضل عن انكار وجوده بالكليه وفي كل لغة وعلى كل لسان تهتب البرية باسم الله قال تعالى أفل لا لشك ومنها آيات الله المنظورة فوجود هذا الخلق وتسويته أظهر دليل دليلا وتقدير كل خلق بمقدار أجلى أجل برهانا وهداية كل خلق إلى غايته أصرح بيانا قال تعالى سبع اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا ومنها إجابة الدعوات المنهوفة فالمؤمن والكافر والبر والفاجر يشهدون بوقوع إجابة دعوه المضطرين عند توجههم بدعاء رب العالمين وليس من شرط هذا الدليل اضطراد الإجابة وليس شرط هذا الدليل التي في كل استغاثه لموانع حائلة او لحكم بالغة ومنها آيات القاهره القاهرة سيما المعجزه الخالدة بالدلالة على الرحمن وهي القرآن المتلوه باللسان المسكول بالآذان المحفوظ بالجلال ومنها دلالة النقل الصحيحة ولا يعرف بالله مثل الله وقد تعرف إلى عباده بوحي وشرعه والشرائع كافة والرسل عامة جاءت بالخبر عن الله تعالى والانحداد في وجوده تعالى خروج عن اصل الخلقه ومقتضى الفطره وبدات العقول وصراحه النقول واجماع الامم نعم هذا الفصل في ادله وجود الله تعالى وادله وجود الله تعالى كما ذكر المؤلف قه الله مسنوي عم وهي وجود الله تعالى امر فطري اجمعت عليه الامم ولم يكن هناك خلاف ونزاع نزاع بين طوائف البشريه الا مشد ولذلك لم تكن فيه خصومه بين الانبياء وبين الرسل وإنما كانت الخصومه بين الانبياء والرسل في تدريب العباد اما في الضروبيه فهو امر فطري ونسفع على الآن ما ذكره المؤلم الله تعالى ازلي فلم نسفقه عدم أن ازلي أنه أول لا بداية لأوليته الله هو الأول الذي لا بداية لأوليته الله هو الأول بلاتي وأسمائي وصفتي وفعل هو الأول لانه لو كان له بداية لكنا نسفقه بالعدل كما أنه هو الآخر الذي لا نهاية لاخريته لانه لو خللني يا لكان يلحقه العدل يلحقه العد وكمان سبحانه هو الاول والآخر فكذلك هو الظاهر والباطن كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم هو الاول وهو الاخر وهو الظاهر وهو بكل شيء قد فتفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسماء الاربعه المتقابله اسماني لأزليته وابديته الاول واسماني لفوقيته وعلوه وعلوه وعزم حجر شيء من مخلوقاته ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الافتتاح حيث قال عليه الصلاه والسلام اللهم انت الاول فليس قبلك شيء اذا الاول معناه الذي ليس قبله شيء تفسير هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الظاهر فليس بعدك شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء اذا معنى الاخر ما هو الذي ليس بعده شيء وانت الظاهر فليس بعدك شيء الله تعالى وأنت الباطن فليس ذولا شيء لا يحسب احد من الأول هذا الله تعالى عزه لي فلم يسلقه عذب وهذا من أسوأه الأول وليس من أسوأه القديم اللي غلط العلماء من سموا الله باسم القديم لأن القديم القديم لا يدل على الأولية فما من قديم لا وقبله قديم قال تعالى حتى عاد كالارجل القديم الارجل القديم عرجون النخل اذا مضى عليه السنه صار قديم وياكل اللي بعده جديد الله تعالى ازلي فلا يسوق عدم ابدي فلا يلحقه فناء الله ازل فلا يسوق عدم هذا وهذا هو مع نسبه الاول ابدي فلا يلحقه فناء وهذا مع نسبه الاخر فوجوه تعالى ذاتي يعني من ذاته وجود الله تعالى هو واجب الوجود ذاته وجوده من ذاته لا من شيء اخر بخلاف المخلوق وجوده بإيجاد الله له المخلوق موجود بإيجاد الله له فوجوده من غيره اما الله وجوده من نفس ذاته من لا من شيء اخر فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى قال والادله على ذلك لا يحصرها عد ولا يحيط بها حد تبدا من اصل ذره وجوده ولا تنتهي عندك بالمجرة وهي نوع من منها الفطرة المستقيمة إذا العلم بالله أول الأوليات واظهر المسلمات وارسخ الضروريات يعني فطرة مستقيمة على الله تعالى فطر الناس على أنه سبحانه وتعالى موجود فوق العرش فوق العرش. هذا فطرة وهذه الفطرة لا يستطيع الإنسان دفعها. ولهذا فإن الإسان إذا أصبها ضيم رفع رسائل السماء بل حتى الحيوانات إذا أصبها ضيم رفعت رسائل السماء ولما كان أبو المعالج ويني من الشائرة يقرر نفي العلوم وأن الله ليس فوق العرش قام أحد التلاميذ واعترض عليه وقال يا شيخ هذا تعلم الكلام الذي تقوله الآن لكن كيف ندفع هذه الضرورة في أنفسنا ما قال قائل قط إلا اتجه إلى العلو. فلم يستطع الشيخ الجواب وجعل يلقب وجهه وقال حييراً الهمداني حييراً الهمداني حييراً الهمداني حي داموا الكلام والفلسفة الكلام تقوله لكن كيف نزعى الضروره في أنفسنا ما قال قال قط لا اتجه إلى العلو هذه الفطرة والفرورة؟ قال والإيمان في أصلي فطري وهبي ضروري فطري يعني فطر الله العباد عليه أبي الله يشك فاطل السماوات والأرض وهبي يعني وهبهم الله ضروري الضروري الذي لا يستطيع الانسان يفعه بخلاف النظر وقال صلى الله عليه وسلم ان يندل على الفطره كل مولود يندل على الفطره والحديث الصحيحين وتفاصيله تتوقف على العلم الوحي ويزداد العمل ويزداد بالعمل والتفكر الرسل والرسل انما ينبهون العباد الى ما هو مركوز في فطرهم ويذكرونهم بما اخذ وقد أخذت عليه موثيقهم ويدعونهم إلى موجبها موجب الموثيق الذي أخذت اثبات وجود الله قال الله تعالى وإن وإذ أخذ ربكم بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أفسهم ونسرد ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إننا كنا هذا غافلين هذا الميثاق. جاءت الحديث هذا من الله تعالى استخرج ذريت ادم وستخرج ذريتا آدم وستخرج ذريتا آدم و استشدهم على انفسهم فشهدوا اذا هذا الدليل الفطر حول ثانيا دلاله العقل, الصريح. الصريح. العقل الصريحه الى الذي لا لمس فيها قال فبداهه العقل تقضي انه يستحيل ان يوجد الشيء نفسه كما يستحيل ان يوجد شيء بلا موجد كما يقرر ان العدم لا يخف شيئا يعني هذا العقل يدرك هذا انه لا يمكن ان يكون الشيء يوجد نفسه ابدا فلا بد له موجود ولا يمكن ان يوجد شيء بدون موجود والعدم لا يخلق شيئا العدم لا يخلق شيئا يعني الانسان اوجده الله سبحانه وتعالى. فهل يمكن ان يوجد نفسه لا يمكن الموجود لا بد له موجود اوجده ف يستحيل ان يوجد شيء بلا موجود ويستحيل ان يكون اوجده العدم وهذا ما من الآية وفاقد الشيء لا يعطيه المع العدم لا يوجد شيء وهذا دلت عليه الآية وقالت الآن خلقوا من غريشين أم هم خالقون هذا جبير مطعد قبل أن يسلم في الهدنة على بين النبي صنعوا بين المشركين قدم من مكة المدينة والحرب وقفت يعني صلح فجاء إلى النبي سمع النبي أن يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غريشين أم هم خالقون قال كاد قلبي أن يطير وقبل ان يسلم هو مشرك في ذلك الوقت لكن دبت الحياه اليه ثم اسلم فكر شوف فكر بالعقل خلق من غير شيء او هم خلقون يعني هؤلاء المخلوقون هم خلقوا من غير شيء من غير خالق ام الخالق خالقون لانفسهم اما ان يكونوا خلقوا من غير شيء وهذا لا يمكن لان المخلوق لا بد له من خالق او يكونوا خالقون لانفسهم او لهم خالق اوجدهم إما ان خلقوا من غير من العدم العدم لا يخلق شيئا او خلقوا أنفسهم والشيء لا يجد نفسه او خلقهم خالق فكل الشيء يوجد نفسه هذا مستحيل وكان الشيء يوجد بينه مجيد مستحيل فبقي الامر الثالث وهو ان لا خالق ام خلقوا من غير من هو خالق جبير بن مطعم تعمل هذه الايه هو الشرك في ذلك الوقت قال كاد قلبي ان يطير على موجد الحديث الصحيح ثم اسلم قال والعقل يقضي بأن لكل مخلوق خالقا وكما أن الصنعة تدل على صفة صانعها فإن صنعه الكون المحكمة تدل على صفة ربها ومبليعها إذن هذا لا على أنه لا بد من أمور هذا. إما أن يكون الشيء خلق نفسه وهذا مستحيل العدم لا ي... لأن الإنسان كان عدما فكيف يوجد نفسه العدم لا يوجد شيء أو يكون وجد بدون موجد وهذا مستحيل فقه الأمر الثالث هو أن له وجد وهو الله سبحانه وتعالى ومنها إجماع الامم ومع اختلاف الخلق في الاعتقادات لم ينقل عن أحد إثباث شريك الله تعالى في خلق المخلوقات ومماثل له في جميع الصفات فضلا عن إنكار وجوده بكلية وفي كل لغة وعلى كل لسان تهتف البرية بسم الله قال الله تعالى في الله شك يقول لا, لا لا ينقل عن أحد إثباث الشريكة لله تعالى في خلق المخلوقات وماث الله في جميع الصفات هذا صحيح أنه لا يوجد أحد قال إن لله شريكا يماثله في الصفات والأخوات لكن هناك من أشرك أثبث الشريك لا يماثل الله مثل الطباعين مثل الذين قالوا بأن النجوم تتصرف في بعض الكون هذا أثبثه وكذلك أيضا أثبت خالقا لكنه لم يجعلهم ممثل لله في السؤال وكذلك فلسلت الدهرية وكذلك أيضا المتزلها الذين قالوا إن العبد خلقوا نفسه لكن في أمر جزئي لكن لا يوجد أحد قال ان, إن لله شريك وما في جمع لكن هناك من أنكر وجود الله ممن شذ على المجموعة البشرية فقول المؤلف ففضل عن إنكار وجوده كلية يعني ليس على اطلاقه بل يوجد بعض الطوائف الذين شذوا عن المجاوره المصريه اتى وجود الله منهم الدهريون اخبر الله تعالى عنهم انهم قالوا وما يحبون الا الدهر يقولون بطون تدفع بالولاده وارض تدفع بالموت ولا, ولا رب ولا بعد وهذا هو مذهب الشيوعي في الجانب الفكري الجانب الفكري مذهبهم هو إيش مذهب الدهريين يعني هذه طاعه فانك مفيد يا الله فقول الاموال فضلا عن انكاري وجوده بكليه لا يتدل. كذلك الطبائعين يقال بالطبيعه الطبيعه, الطبيعة يفسرون ذات الاشياء ذات الاشياء وجدت الاشياء ذات السماء وجدت السماء ذات الارض وخمس الأرض, الارض ومنهم من قال الطبيعه هي صفات الاشياء كالحراره والبروده والرطوبه واليبوسه والملاسه والخشونه قالوا هذه الصفات هي الطبيعه والا توجد الاشياء هذا باطل إذا عجزت ثلاث الأشياء عن إيجاد نفسها فعجز صفات باب بيقوله وكذلك أيضا من يقول بالصدفة هناك طالب يقول بالصدفة وهذا باطل لأن مجرد نظر الإنسان إلى هذا الكون العظيم البديع المرتب الذي لا ليس فيه فطور ما ترى في القرآن المتفاوت يدل على انه خالق أوجده بديع حكيم ومثل من يقول ان العالم وجد السلطه مثل من يقول ان هناك مطبعه انفجرت انفجرت المطبعه فتطايرت الأرقام التي فيها والحروف وجاءت الباب بجوار السين بجوار الميم بجوار الالف بدوار حتى كونت بسم الله الرحمن الرحيم ثم كونت كتاب كامل هل يقول هذا الاسم وأظهر هناك أيضا الاتحادية اللي يقول من يقول واحد الوجود يمكن وجود لله قالوا ما في ما في خالق ومخلوق الخالق هو مخلوق أنت الخالق وان المخلوق انت الرب وان العبد الرب هو العبد وعبد الرب ما فيش ما تراه هو, هو الخالق والتعادل وهم كما قال ابن عربي الرب عبد والعبد رب ويا له من مكلف انت وسع الامر ما يدري هذي ايهم الرب عبد والعبد رب يا له من مكلف من المكلف ايه المكلف قلت رب ان قلت عبد فذا كبيته او قلت رب ان يكلف ويقول رب مالك وعبد هالك و انت والعبد و العبد فقط و الكثره وحد و العياذ هؤلاء الاتحاديه ما عندهم خالق ومخلوق ورب و رب و عبد واحد و احد الرب هو العبد و العبد هو الرب و الخالق هو المخلوق و المخلوق انت الرب و العبد و انت نعوذ بالله هؤلاء انكروا وجود الخالق وأشهر وأظهر من عرف تجاهله بإن كان خالف في العون وكان مستيقظا به في الباطن وقد قال لموسى تجاهل العارف وما رب العالمين إذن قوله مؤلف هنا وفقه الله أنه لا يوجد أحد قال بإن كان وجوده كلية ليس على أطلاقه وجد شدة من المجوعة البشرية طوابنا دهريون والطباعيون والشيعون جاب الفكري ومن يقول بالصدفه وفرعون انكره في الظاهر و كان مستيقنا به في الباطن واضح هؤلاء شدوا من المجموعه البشريه هذا يضاف الى الى ما قال ما المؤلف يقول ما في احد انكر وجوده خالق يقول فيه فيه طوائف من المجموعه البشريه قال ومنها ومنها آيات الله المنظوره يعني الايه ايات الله منها يعني الادله الحسيه السماوات والارضين والليل والنهار والشمس والقمر كما ذكر الامام <تصفيق> محمد عمر رحمه في كتاب في رساله, أو في رسالة قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ومن اياته الليل والنهار, والنهار والشمس والقمر هذه ايات الله كلها أدل على وجود الله والايه قال ايات الله المنظوره يعني تنظر وتشاهد الليل والنهار والشمس والقمر وتقدير كل خلق بمقدار قال وتقدير كل خلق من هذا اجل برهانا وهدايه كل خلق الى غايته اصلح بيانا قال تعالى سبح سوى ربك العالى الذي خلق السواه والذي قدره في هذا ومنها اجابه الدعوات الملفوفه اجابه الدعوات قال أما يجيب المضطر إذا دعاء قال إذا سالك عبادي عني فاني قريب يجيب العهد إذا دعى فاجابه الداعي تدل على وجود الله فالمؤمن الكافر والبر والفجر يشهد ان يقول اجابه دعوه المضطرين عند توجههم بدعاء رب العالمين وليس من شرط هذا زي التبادل الاجابه الحاله في كل استغاثة اللي مواجه حائل أو يقول يقول ليش استغاثت لأنه كل كله, كله ما دعا يجاب لا قد يكون كمانع موانع الاجابه قد يكون الحكمة بأنه لا يجاب ومنها آية الرسل هذه العروج آية الرسل والأسية الممددة الخالدة في الدلاء على طرحنا القران كذلك أدلة حسية أدلة موسى على الطاعات العصا واليد وكلها تدل على الخالق العصا واليد وكذلك بقيه الايات وقال تعالى, وقال تعالى ولقد سينا موسى تساياعات والدم والضفادع والطوفان والجراد والقبه كذلك عيسى اعطاه الله من الايات ما يبرئ ولك ولو اسقلها يد الله قال ومن هذا راس النقل الصريح يعني دارس القران والسنه قال ولا يعرف بالله مثل الله وقد تعرف الى عباده بوحه وشرعه والشرع وكافه والرسل عامه جاءت بالخبر عن الله تعالى قالوا للحاد في وجوده تعالى خروج عن اصل الخلقه لا شك الحاد يعني الكفر من كروج ده ومقتول الفطره وبداهه العقل وصراحه وصراحه النقول على اليد الملحد الذي اول ماخذ لانكر وجود الله خرجوا عن الفطره وخرجوا عن العقول وخرجوا عما دلت عليه العقول والنقول الصليحه وخرجوا عما دلت عليه العلوم ما هو عن المجموعه البشريه